اني عرفتك بالصفات العلياء وبالقدر وبالقضاء وبالغناء امتدا قد شكر اني عرفتك بالصفات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء امتدا ما خاب من عرف الاله ولا إلى غير افتق الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر الملك ملكك ظاهر أظهرت في الدنيا العبر يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى وعتذر ناداه أنت إلهنا اغفر لعبد قد عثر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء وميت عبداً قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء وميت عبداً قد شكر لا خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر ما كان ذنبي مؤنسة أنت الذي فضلا غفر كم نائب كم سائل كم واقف يرجو الوتر إني دعوتك في بنا أرجو بنا دجر وكذاك في الجبل الذي غفر الإله لمن حضر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر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 فوضت أمري للذي خلق الوجود من العدم رب الأنام إلهنا وله المكارم والكرم رب العتيق وركمه وكذا المقام مع الحرم وبموقف فيه الدعاء يجاب عند الملتزم إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر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 ولا إلى افتقر